الذين استكبروا اننا لكم تبع فقال الضعفاء للذين استكبروا اننا لكم تبع فهل انتم مغنون عنا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء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 إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحْيَتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ